خل الخطاب لمدفع هدار واحرق طروس النفر والأشعار وانهب فأصفاد الأسار لساكن ومسرة التيسير للسيار كم عازف عن جدول متوقف ومتابع مير السراب الجار لون اصطراع الأرض ما دارت على ينمد جا سوابح الأقمار فل الخطاب لمدفع هدار وحرق طروس سث والشري وال طفاص فاد الأسار لساك وومسرة التيسير للسيياري بين الخطاب لمدفرهدارري وحربّ سث والأشري وال طفاص فاد الأسار لساكن وومسر التيسير للسيياري واصطراع الأرض ما دارت على يم الدجاس وابح الأقمار وقوافل الغيث الضحوك شحيحة وكتائب الغيم الكظيم جواري قطع وثاق الصمت واستبغ الخطا كالطارئات لحومة المقمار أنت القوي فقد حملت عقيدة أما سواك فحامل أسفاري فقطع وثاق الصمت واستبق الخطأ كالطارئات لحومة المطمار أنت القوي فقد حملت عقيدة أما سواك فحاملوا أسفاري يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الإيراد والإصداري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 وإذا ابتغيتم رد صوتي بالذي ما رد عن قارون قرن النار أنت القوي فقل لهم أنت القوي فقل لهم أنتني عن ما نعويت وشافعي إسرائي لن, لن أنتني اذا قتلت فاني حي اللدا ربي مع الابرار ربي مع الابرار